في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، كرامي.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 ضاحكة مسترشرة ووجوه يومئذ عليها غضرة ووجوه يومئذ عليها غضرة ترهقها قتارة ترهقها قتارة أولئك هم الكفرة الفجرة ya